بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل مئة وواحد من التذكرة وحكى النقاش عن ابن عباس أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي قتلعها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة ويروى أنها دابة مزغبة شعرا ذات قوائم طولها ستون ذراعا ويقال إنها الجساسة في حديث فاطمة بنت قيس الحديث الطويل وخرجه مسلم وذكره الترمذي وأبو داود مختصرة والسياق لمسلم وفيه قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف الطبراني في الأوسط قال قال الهيثمي فيه رباح بن عبيد الله بن عمر ضعيف المجمع وهذه الحاشيه عن التسجيل السابق اتابع بعون الله عز وجل وفيه ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اتدرون لما جمعتكم قالوا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 حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاث رجلا من اللخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حيث مغرب الشمس قال فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا, فدخلوا الجزيرة فلقيتهم داب أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبري من كثرة الشعر وقال الترمذي أن ناسا من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر فجالت بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر فإذاهم هم بدابة لباسة ناشرة شعرها فقالوا من أنت قالت أنا الجساسة وذكر الحديث راجع سياق مسلم فقال ويلك ما أنت قالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإمنه إلى خبركم بالأشواق قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا هو أعظم إنسان رأيناه رأيناه خلقا وأشد وفاقا مجموع يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد وقال الترمذي فإذا رجل موثق بسلسلة قال أبو داود فإذا الرجل يجر شعره مسلسلا في الأغلال ينزو فيها بين السماء والأرض قلنا ويلك ما أنت قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم قالوا نحن ناس من العرب ركبنا سفينة بحرية فضحى دفنا البحر فقد ويد فضحى دفنا البحر فصادفنا البحر قد غتلم فلاعب بنا شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقينا داب أهلب كثيرة الشعر لا ندري ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. فقلنا ومن الجساسة؟ قالت أعمدو. قالت أعمدو إلى. قالت أعمدو إلى هذا الرجل في الدير. فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعة وفزعنا منها. وما نأمن أم تكون شيطانا؟ فقال أخبروني عن نخل بيسان. وقال الترمذي الذي بين الاردن وفلسطين قلنا عن أي شأنها تستخبر قال أسألكم عن نخلها هل تثمر قلنا له نعم قال أما إنها يوشك ألا تثمر أو توشك ألا تثمر قال أخبروني عن بحيرة طبريا قلنا عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قالوا هي كثيرة الماء قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب قال أخبروني عن دير زغر قالوا عن أي شأنها تستخبر قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال أخبروني عن نبي الأمين ما فعل قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب قال أقواتله العرب قلنا نعم قال كيف صنع بهم فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال أما إن ذلك هو خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني أنا المسيخ الدجال وإني أشك أيؤذن يؤذن لي بالخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة هما محرمتان علي كلكاهما كلما أردت أن أدخل واحدة منها استقبلني ملك بيده السيف مصلة يصدني عنها وأن, وأن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة يعني المدينة ألا هل كنت أحدثتكم ذلك فقال الناس نعم قال فإنه أعجبني حديث تميم الداري فإنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه عن المدينة ومكة إلا أنها في بحر الشام وضحر اليمن لا بل من قبل المشرق وما هو من قبل المشرق وأومأ بيده إلى المشرق قال حفظت هذا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقد خرج ابن ماجة حديث فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات يوم وصعد من برى وكان لا يصعد عليه مثل ذلك اليوم إلا يوم الجمعة فاشتد ذلك على الناس فمن بين قائم وجالس فأشار إليهم بيده أن قعدوا فوالله ما قمت مقام إلا لأمري ينفعكم لا رغبة ولا رهبة ولكن تميم الداري أتاني فأخبرني خبرا منعني القيلولة من الفرح وقروة العين فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا إن ابن عم لتميم الداري أخبرني أن الريحة ألجأتهم إلى جزيرة لا يعرفونها فقعدوا في قوارب السفينة فخرجوا بها فإذا هي بشيء أهدب وعيد فإذا هم بشيء أهدب أسود كثير الشعر قالوا لها ما أنتي قالت أنا الجساسة قالوا أخبرين قالت ما أنا مخبرتكم شيئا ولا سائلتكم ولكن هذا الدير قد رهقتموه فاتوه فإن فيه رجلا بالأشواق إلى أم تخبروه ويخبركم فاتوه فدخلوا عليه فاذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق مظهر الحزن شديد التشكي شديد التشكي قال لهم من أين فقالوا من الشام فقال ما فعلت العرب قالوا نحن قوم من العرب عما تسأل قال ما فعل الرجل الذي خرج فيكم قالوا خيرا أتى قوما فأظهره الله عليهم فأمرهم اليوم وعيد فأمرهم اليوم جميع إلههم واحد ودينهم واحد ونبيهم واحد قال ما فعلت عين زور قالوا خيرا يسقون منها لزروعهم ويستقون, ويستقون منها لشعبهم أو لشعبهم والأصح لشعبهم والله تعالى أعلم وتحتاج إلى تحقيقه قال ما فعل نخل بين عمان والبيسان قالوا يطعم ثمره كل عام قال ما فعلت بحيرة الطبرية بحيرة الطبرية قالوا تدفق بجنباتها من كثرة الماء قال فزفر ثلاثة زفرات ثم قال لو انفلت, لو انفلت من وثاق هذا لم, لم أدع ارضا إلا وطئتها, أو وطئت وطئتها برجلي هاتين إلا طيبة ليس لي عليها سبيل قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم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 قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى هذا حديث صحيح وقد أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم متابع بعون الله عز وجل وقد قيل إن الدابة التي تخرج هي الفصيل الذي كان لناقة صالح عليه السلام فلما قتلت الناقة هرب الفصيل بنفسه فانفتح له حجر فدخل فيه ثم انطبق عليه فهو فيه إلى وقت خروجه حتى يخرج بإذن الله سبحانه وتعالى قلت ويدل على هذا القول حديث حذيفة مذكور في هذا الباب وفيه وهي ترغو والرغاء والرغال إنما هو للإبل والله سبحانه وتعالى أعلم ولقد أحسن من قال واذكر خروج فصيل ناقة خروج فصيل ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان فصل وقد استدل مقال من, من العلماء إن الدجال ليس ابن بحديث الجساسة وما كان في معناه والصحيح أن ابن هو الدجال بدلالة ما تقدم وما يبعده أي يكون بالجزيرة ذلك الوقت ويكون بين أظهر, أظهر الصحابة في وقت آخر إلى أن فقدوه يوم الحروة وفي كتاب أبي داود في خبر الجساسة من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال شهد جابر أنه هو ابن صياد قلت فإنه قد مات قال وإن مات قلت فإنه قد أسلم قال وإن أسلم قال فإنه قد دخل المدينة قال وإن دخل المدينة وذكر سيف بن عمر في كتاب الفتوح والردة ولما نزل أبو سبرة ولما نزل أبو صبرة في الناس على السوس وأحاط المسلمون بها وعلي وعليهم وعليهم الشهربان أخو الهرمزان نعوشهم القتال كل ذلك يصيب أهل السوس من المسلمين فأشرف عليهم يوما الروهبان والقسيسون فقالوا يا معشر العرب إن مما عهد علماؤنا وأئيلنا أنه لا يفتح حس أو لا يفتح حسوسا إلا الدجال أو قوم فيه مدجال، فإنه كان الدجال ويد، فإن كان الدجال فيكم فستفتحونها، وإن لم يكن فيكم فلا تعنوا أنفسكم بالحصار. قال والصاف بن صياد يوم مع النعمان في جند باب السوس غضان فدقه برجله. وقال إن فتح فطار فتقطعت السلاسل وتكسرت الأغلاق وتكسرت الأغلاق وتفتحت الأبواب ودخل المسلمون وقصته مع أبي سعيد وقوله والله إني لأعرفه لا وأعرف مولده وأين هو الآن وقال الترمذي أين هو الساعة من الأرض وأعرف والده كنص في أنه هو واحتجاجه او احتجاجه بانه مسلم وولد له ودخل المدينة وهو يريد مكة تلبس او تلبس منه والله تعالى اعلم وانه سيكفر اذا خرج حينئذ لا الله يولد له لا يدخل مكة والمدينة والله تعالى اعلم وقوله ارفأوا اي لجأوا الى جزيرة لجأوا مرفأ السفينة حيث ترسي يقال أرفأت السفينة إذا أو أرفأت السفينة أو أرفأت السفينة إذا قربتها من الشط وذلك الموضع مرفأ وأرفأت إليه لجأت إليه وأقرب السفينة هي القوارب الصغار يتصرف بها ركاب السفينة والواحد قارب على غير قياس في الحاشية واحد حسن أبو داود فيه الوليد عبد الله بن جميع صدوق بعون الله عز وجل قال الخطابي والمازري والمهلب الشعر الغليظ وقال أهلب على معنى الحيوان أو الشخص ولو راع النفظ لقال هلبا كأحمر وحمر أو حمر والأهلب أيضا عند بعض أهل اللغة الذي لا شعر عليه وهو من واستفامهم واستفهامه منه منهما ظنا منهم أنها مما لا تعقل فلما كلمتهم فرقوا أي فزعوا واغتلام البحر هيجانه وتلاطم أمواجه وبيسان وزغر موضعان بالشام بين الأردن وفلسطين كما في حديث الترمذي قال الحافظ أبو الخطاب بن دحيه كانت بيسان مدينة وفيها سوق كبيرة وعين تسمى عين فلوس, أو فلوس يسقى منها وبحيرة طضرية هي بحيرة عظيمة طولها عشرة أميال وعرضها ستة أميال وموجها في سور قلعتها وهي عميقة تجري فيها السفن ويصاد منها السمك وماءها حلو فرات وبين بحيرة تضارية وبيت المقدس نحو من مائة ميل وهي من الأردن ولازمتها هي ولازمتها هي صغيرة أو لصغير بحرة ولازمتها ولازمتها هي لأنها صغيرة يعني بحرة لا بحر والله تعالى عالم أن هذا هو المقصود يحتوي ويحتاج إلى تحقيقه لأن البحر مذكر وتصغير بحيرة وعين زغر بضم الزاي وفتح الغين إذا هي عين زغر بضم الزاي وفتح السين وفتح الغين عيد وعين زغر بضم الزاي وفتح الغين وامتناع صرفه للعلمية والعدل لأنه معدل من من زاغر كعمر معدول عن عامر وزعم الكلبي أن زغرس ممرأة امراه نسبت هذه العين إليها فإن كان ما قاله حقا فلأن هذه المرأة استبطأ ويد فلأن هذه المرأة استنبطتها واتخذت أرضها دارا لها فنسبت إليها ذكره ابن دحيه في كتاب البشارات والإنذارات له من تأليفه وقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا أنه في بحر الشام أو بحر اليمن شك أو ظن منه عليه الصلاة والسلام أو شك أو ظن منه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو قصد الإبهام على السامع ثم نفى ذلك. وأضرب عنه بالتحقيق فقال لا بل من قبل المشرق ثم أكد ذلك بما الزائدة وبالتكرار اللفظي فما زائدة لا نافية فعلم ذلك باب طلوع الشمس من مغربها وإغلاق باب التوبة وكم يمكث الناس بعد ذلك مسلم عن أبيه ريرت قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال وذابة الأرض في الحاشية واحد سبق تخريج الحديث اثنان صحيح مسلم وتابع بعون الله عز وجل وخرج الترمذي ودار قطني عن صفوان بن عسال المرادي قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن بالمغرب بابا مفتوحا التوبة مسيرة سبعين سنة لا يولق حتى حتى تطلع الشمس بعيد حتى تطلع الشمس من نحوي قال الترمذي حديث حسن صحيح حاشية واحد سبق تخريج الحديث اثنان صحيح مسلم والمقصود برقم اثنين الحديث الذي أوله ثلاثا اذا خرجنا لا ينفع نفسا ايمانها متابع بعون الله عز وجل اما بالنسبة لحديث ان بالمغرب ان بالمغرب باب مفتوحا هذا الحديث قال الترمذي حديث حسن صحيح وهو في الحاشية واحد صحيح, صحيح الترمذي والدار قطني بعون الله عز وجل وقال سفيان قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا بعين التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه أعيده من عند وقال سفيان قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا بعين التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه قال الترمذي حديث حسن صحيح. وذكر أبو, أبو إسحاق الثعلبي غيره من المفسرين في حديث فيه طول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما معنى أن الشمس تحبس على الناس حتى تكثر المعاصي في الأرض ويذهب المعروف فلا يأمر, فلا يأمر به أحد ويفش المنكر, المنكر فلا ينهى عنه أحد مقدار ليلة تحت العرش كلما سجدت واستأذنت ربها عز وجل من أين تطلع لم يحر إليها جواب حتى يوافيها القمر فيسجد معها ويستأذن من أين يطلع فلا يحوى إليه جواب حتى يجلسا مقدار ثلاث ليالي للشمس وليلتين للقمر فلا يعرف ما طول تلك الليلة أعيد فلا يعرف ما طول تلك الليلة إلا المتهجدون في الأرض وهم يومئذ أصابة قليلة في كل بلدة من بلاد المسلمين فإذا تم لهما نقدار ثلاث ليال أرسل الله تعالى إليهما جبريل عليه السلام فيقول إن رب سبحانه وتعالى يأمركما أن ترجعا إلى مغاربكما فتطلعا منه وأنه لا ضوء لكما عندنا ولا نور فيطلعان من مغاربهما أسودين لا ضوء للشمس ولا نور للقمر مثلهما في كسوفهما أو مثلهما في كسوفهما وإحتاج إلى تحقيق مثلهما في كسوفهما قبل ذلك فذلك قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجمع الشمس والقمر وقوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت فيرتفعان كذلك مثل البعيرين والفرسين فإذا ما بلغ الشمس فإذا ما بلغ الشمس والقمر سرعة السماء وهي نصفها جاءهما جبريل فأخذ بقرونهما وردهما إلى المغرب فلا يغربهما من مغاربهما ولكن يغربهما من باب التوبة ثم يرد المسرعين ثم يلتأم بينهما فيصير كأنه لم يكن بينهما صدع فإذا أغلق باب التوبة لم يقبل لعبد بعد ذلك توبة ولم تنفعه حسنة يعملها من كان قبل ذلك محسنا إنه يجري عليه ما كان عليه قبل ذلك اليوم فذلك قوله تبارك وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ثم الشمس والقمر يكسبان بعد ذلك الضوء والنور ثم يطلعان على الناس ويغربان كما كانا قبل ذلك يطلعان ويغربان وذكر الميان شيء وقال عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ويبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة. فصل قال قال العلماء وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوعها من مغربها لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس. وتفطر كل قوتهم من قوى البدن فيصير الناس كلهم لإيقالهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع دواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها في أبدانهم فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت في الحاشية واحد صحيح الترمذي والدار والمقصود برقم واحد هو حديث إن بالمغرب إن بابا مفتوحا متابع بعون الله عز وجل في الحاشية 2 سبق تخريجه متابع بعون الله عز وجل قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله يقبل, يقبل توبة العبد ما لم أي تبلغ أي تبلغ روحه رأس حلقه؟ وذلك وقعة المعاينة الذي يرى فيه مقعده من الجنة ومقعده من النار. فالمشاهد طلوع الشمس من مغربها مثله. وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كانك المشاهد له. مردودا ما عاش. لأن علمه بالله سبحانه وتعالى وبنبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبوعده قد صار ضروره فإن امتدت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كان ولا يتحدثون عنه إلا قليلا فيصير الخبر عنه خاصا وينقطع التواتر عنه فمن أسلم في ذلك الوقت أو تاب قبل منه والله تعالى أعلم وقد قيل إن الحكمة في طلوع الشمس من مغربها أن إبراهيم عليه السلام قال لنمرود فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر وإن الملحدين والمنجمين عن آخرهم ينكرون ذلك ويقولون هو غير كائن فيطلعها الله سبحانه وتعالى يوما من المغرب ليري المنكرين لذلك أو ليري المنكرين لذلك قدرته من أن الشمس في قدرته عز وجل شاء أطلعها من المشرق شاء أطلعها من المغرب وعلى هذا وعلى هذا يحتمل أن يكون رد التوبة والإيمان على من آمن وتاب من المنكرين لذلك المكذبين لخبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما المصدق فانه تقبل توبته وينفعه إيمانه قبل ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم وروي عن ابن عباس أنه قال لا يقبل من كافر عمل ولا توبة إذا أسلم حين يراها إلا من كان صغيرا يومئذ فإنه لو أسلم بعد ذلك قبل منه ومن كان مؤمنا فمن كان مؤمناً مذنباً فتاب من الذنب قبل منه. وروي عن عمران بن الحب عمران بن حسين وروي عن عمران بن حسين أنه قال إنما لم تقبل وقت الطلوع حتى تكون حتى تكون صيحة فيهلك فيها كثير من الناس. فمن أسلم أو تاب في ذلك الوقت ثم هلك لم تقبل توبته ومن تاب بعد ذلك قبل توبته ذكره الليثي استمرقندي في تفسيره وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآفر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين